بوك تو دوا دست اي دابت تسعة وعشرون, تسعة وعشرون. في المطعم واحد في المطعم واحد دالية ستو Slobodan. Hel hazihi ttawila gajru mahjuza? Hel hazihi ttawila gajr mahjuza? Molim vas, htio, htjela bih jelovnik. Min fadlik, kaimatu ta'am. Min ka kaimata ta'am. Šta možete preporučiti? ماذا تنصح؟ رادو بيخ بيفو من فضلك واحد بيره من فضلك واحد بيره رادو بيخ مينيرالنو ودو من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنية رادو بيخ من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال رادو من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه رادو من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب ساشا مع سكر من فضلك سكر من فضلك ختيو حتيله بخ من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي ختيو حتيله čaj sa limunom Men fadlak wahid chay ma limun Men fadlak wahid chay ma limun Htiyo chtela bih chay sa mljekom Men fadlak wahid chay ma halib Men fadlak wahid ma halib <تصفيق> هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ <تصفيق> هل عندكم منفضة سجائر؟ <تصفيق> هل عندكم منفضة سجائر؟ Imateli <تصفيق> هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ Hela randukom ša'lat nar? Nedostaje mi viljuška. Jankusuni šauka. Nedostaje mi nož. Jankusuni sikkin. Nedostaje mi kašika. Jankusuni milaqa. ينقصني ملعقة